قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر النفاثات في العفد ومن شر حاسد إلى حسد